موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد كيف ننجو يا جماعة والله لن تنجو إلا بعد الله عز وجل باتباع هذا الكتاب والله لن تنجو إلا باتباع هذا الكتاب وبالله عز وجل قال في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم رسم لك الخط قال لك الآن تحتك الباب أنك أسرفت الإسراف هو تجاوز الحد يعني واحد عنده ذنوب تدخلها النار كافي ومع ذلك زاد هذا هذا هو. هذا المخصوص الآية يعني واحد عنده ذنوب تدخلها في قعر جهنم توصله أسفل دركات النار والعياذ بالله ومع ذلك يوزن ميزان السيئات عنده أكثر من حق قعر النار أسرف فالإسراف هو مجاوزة الحد يعني واحد يبغى يعبي بنزين الفل عنده بستين يعبي كان بستين قال عبي بثمانين ما يحتاج اللي بره طالع يعني واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها زي اليوم يا جماعة في ناس الحين يطالع حرام والعياذ بالله ثم ما يكفيه يروح يرسل الغيره هذه ما فيها شهوة طيب ليش تسويها يعني انت مشتهي وبتحاسب على هذه إذا لم تطب بس الله يطول جميعا طيب ليش ترسل للناس؟ واحد يبغى يسمع أغاني يقوم يطول عليها عشان يسمع طيب هذه من شهوة يعني انت بتستفيد تسمع فلان ما تعرفه أصلا ولا حتى أحد قال لك شكرا في ناس جماعة يرسل المجموعة اللي عنده في البريد وهو ما ي... ناس ما تعرفه يبوش فيجي مسح يعني يجيه بريد من فلان وفلان وفلان ما يعرفهم من المسحب ويظل ده يرسل لهم يعني شل إسرافه شمعناه واحد يسوي ذنوب ما يحتاجها يا جماعة يعني يروح ولي عدو بالله يزنيتهم يروح يكلم خوياه يعرف خويته خوية خوية على خوية طيب راح زنها أنت مشتهيت نايم بس والله إني حاسبت الله راح ذاك عرف بنت خالته على والد عمها على سوى البلاوي أقسم بالله يجي يوم القيامة يلقى أقوام ما يعرفهم كلهم يقولون هذا يا رب والله بتحاسبنا بس هذا معنى ما يعرف ما يعرفهم دولي لا هذا أرسلت وهو في كندا كان في الجروب حقه في مجموعة ما تعرفه لكن بيجيكوا بيجيب معه كل اللي أضل لهم يقولون والله يا ربي ما جتنا الصورة لمن فلان المقطع النجاة جاءنا من فلان وما في يوم تبلأ السراع فهذا الذي أسرف فهذا الذي أسرف رسم الله له طريق قال الآن أنا أفتح لك الباب مع أن عندك ذنوب تدخلك النار وزيادة أفتح لك الباب أني أغفرها لك جميعا أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا كل هذا طيب الحين أنا أفتح لي الباب شوف القرآن شوف جمال القرآن كيف فتح لي الباب الآن شوف كيف لا خوف عليهم ولا ميحزنون الآن باتبعوا القرآن نطبق تطبيق عملي على الآية بس على المقطع هذا فقط كيف وش معنى لا خوف عليهم ولا خائف المستقبل اللي هو إيش النار والعياذ بالله لأنني أسوفت صح صعدوا لي يا جماعة ففتح الله لي الباب المستقبل قال لا تقنطوا من رحمة الله إذن الحين ما عدا خاف من المستقبل الذنوب ومصاحبها في الدنيا وتكبير الأحوال علي وكذا كلها يغفرها الله عز وجل قال لا تقنط من رحمتي أبرحمك فيها أسأل الله والحمد وإياكم طيب حزين على الذنوب الماضية قال إن الله يغفر الذنوب بس ابليس ما بيجي يقول لك خلاص قال لك يا حبيبي يفعل الله ما يغفر الذنوب كلها يغفر بعضها وما كنت تنسويه بناه صح قال الله جميعا عشان يقطع الخط على ابليس قال جميعا لا قل له جميعا إنه هو الغفور الرحيم طيب وش يسويه الآن الحين عندي مستقبل بإذن الله ضمنه هي رب العالمين ما قنط من رحمته وماضي ضمنه النبي مسح الذنوب الماضية طيب والآن الحين يجيك الأمر الآن إيش تسوي شوف كيف الآيات وأنيبو الحين وقف خلاص لعد ترسل شيء حرام لعد شو شيء حرام لعد تذهب وعظم أمور العمر عقائدي الأول سجود لغير الله دعاء لغير الله تعلق بغير الله أأ بعدين تجي ذنوبان طيب وأنيبو خلاص وقف إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. مش بعدها طيب خلاص وقفت ما عاد أسوي شيء مش بعدها شفت شفته الطريق إيشلون شفته خط كان واحد واقف ما أدري يسوي يلا لا سامحك بسامحك عن راح وبأرحمك في في الجاي بس الآن بعطيك طريقة عملية جدول برنامج عمل الآن وقف خلاص. شيء جوالك امسحه تأخر عن صلاة الساعة أخر خلاص غير ركض ساعتك ضبط المركب والتبع شو سوي طيب بكرة وقفت الحين وقفت شو سوي بكرة والتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغضة وأنتم لا تشعرون ثم علمك اللي ما وفقت لهذا ترى بيجي يوم القيامة يندم على أنما سوا زيك. أنت قولة نفسك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أنت غفرت لك اللي راح كله، وإذا شاف إن اللي عنده ما غفر له بيندم على على الماضي. فصار عنده خوف وحزن ولا؟ شفت كيف الله سبحانه وتعالى يذهب عنك الحزن الماضي والخوف المستقبل ويقول لك ترى اللي ما وفق واللي مثل ما وفقت له. لن يكون لهم حياة مثل حياتك. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول إيش لو أن الله هداني الله ما بغى يكفيني ذنوب الخلوات الله ما بغى أو تقول لو أن الله هداني لكنت إيش من المتقين مش بعدها والله بالله رب أو تقول شوف اللي قبلها الآية عن حسرة الماضي صح يا حسرة الماضي الآن في شيء على المستقبل أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ليش الأولى متقين والثانية محسنين من الأعلى تقوى الإحسان الإحسان أقوى شيء يعلمك سبحانه جل جلاله أن المحسنين في الدنيا أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم المحسنون من أهل الدنيا يتعامل مع الله كأنه قاعد يشوف النار والجنة بل أعظم منها كأنه يرى الله يقول أن المحسن أنت يا، يا، يا، يا، والعذب الله من ذكوف الآية هذه لما رأى العذاب قال لكنت من المحسنين يعني نفسهم في الدنيا كأنه شايف القضايا قدام النار قبل لا يعصيك كأنه شوف نار ترى انتبه الحين نار شوف ما يسوي لكنت من المحسنين وين الرد جماعة أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت أناس تسأل هذا السؤال ويقعد يتخبط ما يعرف يقول له رأيت ناس تناقشون ويقول له واحد الله ما هداني يا أخي وتلقى هذا يقعد يحاول يقنعه بكلام ماله يعني تعب ساعة ساعتين ما وصل له القضية القرآن طيب قاله لك في آية واحدة ايش قال الله في الآية اللي بعدها ايش قال الله في الآية اللي قال بلا بلا انت كل ما هديتك ولا شيء بلا بلا معناتها انك عكس كلامك صح تبوش شو بلا بلى ايش بلى يقول أنا هاديك معطيك وصف كامل كيف تعيش صح معطيك وصف كامل كيف تعيش في الدنيا صح وفتحت القبر متمتع في حفرة متر في متر أعيشك أحسن من اللي فوق في قصور أنا علمتك وعلمتك كيف يجب الناس والعياذ بالله على وجوههم علمتك أنا كيف تحشر مع المتقين إلى الرحمن وفتاً علمتك بلى قد جاءتك آياتي القرآن هذا مو يعني اللي يقول لك الله ما هداني تقول له جل الله حط, حط لك هذا الكتاب ليه هذا كتاب لمن من, من هو هنا إذا أنت ما هداك هذا الكتاب لمن واضح يا جماعة عشان كده أقرأ سورة البقرة ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي القراءة الثانية ذلك الكتابنا ريب فيه هدى هذا هدى, هدى للمتقين إذا صار هدى ولا هدى الرسول وشو؟ وظيفة الرسول يوم جاءك كلامه الآن عند البخاري ومسلم وشو هذا هدى ولا هدى يا جماعة وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ قل لكل واحد يقول الله ما هداني يقول له إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي قل له إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٍ صل لحياتك حياتك معوجة بدون قرآن والله حياة ضاعة يقومها